قال ربنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ولم يقل أولئك المقربون لأن المقربين لهم من الأعمال أرفع مما ذكر على أنه يمكن أن يقال أن المراد به القسمة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ويندرج فيه المقربون لكنه بعيد لكن القسمة الحقيقية مقربون وأصحاب يمين وأصحاب الشمال بعض الفئات تكون من اليمين ويصعب أن تكون من المقربين، وهؤلاء من مات من المؤمنين قبل البلوغ، فمن مات من المؤمنين قبل البلوغ من أبوين مسلمين يحكم له بالإسلام، فهذا لا سبيل إلى أن يكون من أهل الشمال، لا يكون من أهل الشمال من أهل النار، فيكون من أهل اليمان وليس له أعمال ولا مناقب ولا صلوات ولا صيام ولا قيام ليل يجعله من المقربين. فهو قطعا من أصحاب اليمين ولا سبيل له إلى أن يرقى إلى هؤلاء قال الله جل وعلا كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر أصحاب اليمين هنا هم من مات قبل البلوغ من المؤمنين لأنهم ماتوا ولا يعلمون على أي سيء صار الناس فلذلك يتسألون يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر أما الكبار يعلمون أن الذي سلك هؤلاء الكفار والفجار في سقر ومأصيتهم وعدم إيمانهم بالله وتركهم للصلوات واتباعهم للشهوات أما هؤلاء فلا يعلمون فسماءهم الله جل وعلا أصحاب يمين لأنه لا سبيل إلى أن يكونوا من المقربين فلعل قول الله جل وعلا أو إطعام في يوم منذ مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواص أصحاب ذكر بطائفة نالت حظا عظيما قال الله عنهم في الواقع وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود لكن الله هنا لا يتكلم عن المقربين لأن المقربين أعظم حالا وأشد عطاءا